يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحمته واخيه وفصيلته التي تؤويه وما في الأرض جميعا ثم يوجيه كلا إنها لضى الزاعة للشوى تدعو من أدمر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوع وإذا صَهْلُ الْخَيْرِ مَنْ هُوَ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَأَى ذَلِكَ فَوُلَاءَكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِيَمَنَاتِهِمْ وَعْهِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَلَا يَكْفِي فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمٌ فما لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ اليمين عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَتْمَعُ كُلُّمَرِئٍ مِنْهُمْ أَيُدَخَلَ جَنَّةً نَعِيمٌ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِمَّا يَعْلَمُونَ